فقد قل المار فصارت فيه الخيل والعبل نعم ويروى أن العلاء وأصحابه جاءوا إلى الله يعني دعوا وينقل لنا رحم الله شيئا مما دعا نعم ويروى أن العلاء وأصحابه جاءوا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر والدعاء أيها الأحباب هو سلاح المؤمن إذا قال يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض أسألك أن تبصر دينك وأن تعلي كلمتك وأن تدحر عدو الله فإذا جأر الإنسان بمعنى ألحى في الدعاء فإن الله ناصره فالمسلم أيها الأحباب يقاتل ومعه سلاحي سلاح حسي وهو المعروف وسلاح معنوي وهو سهام الليل الدعاء التضرع بين يدي الله الإلحاح في طلب النصر والتعييد نعم ويروى أن العلاء وأصحابه جاروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر فأجاب الله دعاءهم وكان دعاءهم يا, يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا حي يا محي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا فأجاب الله دعاءهم وحبس البحر نعم وكان دعاءهم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 وسهولة ولم يتعثر منهم أحد لم يتعثر منهم أحد نعم فأجاز ذلك الخليج بإذن الله جميعا يمشون على مثل رملة يمشون على مثل الرمل وهو ما نعم فقال عفيق بن المنذر في ذلك ألم ترى أن الله ذلل, ذلّل بحره وأنزل بالكفار وأنزل بالكفار إحدى الجلائل نعم ودعونا و... الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل نعم فقال في ذلك ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دعونا الذي شق البحر فجاءنا دعونا الذي شق البحار دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل نعم. ولما رأى ذلك أهل الردة لما رأى ذلك أهل البحرين عرفوا أنه لا طاقة لهم ناس يمشون في البحر ما جرت العادة وما مر بهم هذا فعند ذلك أيقانه بأنه لا حيلة لهم ولا مجال إلا المصالحة فصالحوا المسلمين نعم ولما رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين صالحوا على ما صالح عليه أهل هجر أهل هجر أهل هجر نعم. ولما ظهر العلا على أهل الردة والمجوس بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر إلى بكل. أبي بكر يبشرونه بالفتح نعم بعث رجالا من عبد قيس إلى أبي بكر رضي الله عنه. وقبل ما يدا وصلوا المدينة وقبل ما يقابلون أبي بكر رضي الله عنه ذهبوا إلى قلحة بن عبيد الله وإلى الزبير بن العوام وأخبرهم بما حصل وذلك قبل أن يذهبوا إلى أبي بكر. ثم ذهب قلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وطلبوا بعض الأمور في البحرية فأعطاه فلما علم عمر رضي الله عنه قال لا. لا يمكن أن يعطي أحد بشيء. نعم. فنزلوا على فلحة والزبير رضي الله عنهما وأخبروهما بقيامهما في أهل الردة. ثم دخلوا على أبي بكر وحضر فلحة والزبير. وحضر فلحة. وحضر فلحة والزبير. فقالوا يا خليفة رسول الله إن إن قوم أهل إسلام وليس شيء نحبه لنا من رضاك ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحرين ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحرين وطواحين نعم وكلمته في ذلك وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب أجاب أبو بكر بحيث ما من الأرض المطلوبة نعم وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب وقالوا اكتب لنا كتابا حدنا كتاب وثيقة إنك منحتنا الشيء هذا نعم وقالوا اكتب لنا كتابا فكتب فانطلقوا فانطلقوا بالكتاب إلى عمر فلما قرأه أخذه ومح الكتابة نعم فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه فلما قرأه تفل في الكتاب ومحه ودخل طلحة والزبير فقال ما ندري الله. انت الخليفة ولا عمر هل أنت الخليفة ولا عمر قال كيف قالوا العمر ع... ان عمر عمل كذا وكذا بالكتاب ان تعطيتنا وثيقة لانك منحتنا كذا وكذا من ارض البحرين عمر رضي الله عنه قابل الكتاب بما مره ومح الكتابة فلا ندري هل انت الخليفة او هو نعم يريدون ان يؤثروا على امي بكر رضي الله عنه الا انه لم يتأثر وقال الحق ما قال عمر نعم فقال والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر فقال أبو بكر وما, وما فقال أبو بكر وما ذاك فأخبروه فقال أبو بكر فإن كان, كان عمر كيا شيئا من ذلك فإني لا أفعله إذا كان عمر ما يرى هذا هالشيء هذا فأنا ما يمكن أعطيكم هو قالوا نريد كذا وكذا قال قد فعل فقالوا عطنا كتاب علشان يكون وثيقة فعطاهم الكتاب ذهبوا ليستوثقوا وعطوه عمر فلما عطوه عمر تصرف التصرف الذي مر بنا ومح الكتاب فذهبوا مغضبين الى ابي بكر قالوا انت الخليفة ولا عمر كماذا وشا... و... قلتوا هذا قالوا انه فعل بالكتاب كذا وكذا قال لأ ان كان عمر كريا هذا فاني لا افعل نعم فبينماهم على هذه الحاله يتحاورون إذا جاء عمر رضي الله عنه نعم فقال ابو بكر لإن كان عمر كره شيئا من ذلك إني إن لا أفعله لإن كان عمر لإن كان عمر كريه شيئا, شيئا من ذلك فأنا لا أفعله كريه شيئا من ذلك فإني لا أفعله فبينما هم على ذلك إذا إذ جاء, جاء عمر فقال له ابو بكر ما كريته من هذا نعم فقال له أبو بكر ما كرهت من هذا قال كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة فأن تعطي الزوير وهو ابن عمة رسول الله وتعطي طلحة وهو من كبار الصحابة ومن المشهود لهم بالجنة والعامة ما يأخذوا شيء فكراهتي وعدم رضائي وعدم موافقتي أن تقص بعض الناس في شيء دون العامة وهذا فتح يعني فتح فتحه الله على المسلمين جميعا لا تفضيل لطلحة ولا تفضيل للزبيب ولا تفضيل لأي أحد وإنما المسلمون فيه سواء. صواه فأبو بكر رضي الله عنه سأل عمر لماذا كره؟ قال كره أنك تفضل هؤلاء هؤلاء صحيح مشهود لهم وهم من آل الجنة ومن كبار الصحابة والزبير ابن عمة رسول الله وابن و... وعبدالله ابن الزبير ابن عسمى بنت ابي بكر وهكذا وطلح من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن آل السابقة وممن بذل في سبيل الله لكن يفضلون على بقية المسلمين لا تقضيل له فقال له ابو بكر ما كرهت من هذا قال كرهت أن تعطي الخاصة أن تعطي يعني أن... تفضل جماعة على جماعة تعطي الخاصة لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه من الخاصة وطلحة بن عبيد الله من الخاصة أيضا <تصفيق> قال لك رهت أن تعطي الخاصة دون العامة وأنت تقسم على الناس فتأبأ أن تفضل أهل السابقة نعم. وتعطي هؤلاء قيمة عشرين ألفا دون ناس؟ كبير. نعم. فقال أبو بكر وافق الله, الله, الله وجزاك خيرا. هذا هو الحق وكان من هديهم بإذن الله عليهم أنهم يرجعون إلى الحق وأن الإنسان إذا تصرّب. وأخبر بأن تصرفه في غير محله رجع إليه ولا يمكن أن يتعصب لرأي أو يميل إلى هوا فالزبير له مكانته في المجتمع في المدينة وطلح له مكانته لكن عمر رضي الله عنه وعنهم جميعا وقف هذا الموقف قال تعطي الخاصة دون العامة فهذا فتح فتحه الله على جنده يجب أن يتساوه به ولا نفضل أحدا على أحد وإلا فإن صلحة رضي الله عنه والزبير أرادوا أن يعني يصور لأبي بكر تصويرا قد يستطيره فقالوا ما ندري أنت الخليفة ولا عمر أنت عطيت من الكتاب وأمر محا فلما سأل عن السبب أخبر بذلك فما كان منه إلا أن قاد وفقك الله يعني دعاء، ووفقك الله وجزاك خيرا، هذا هو الحق، يعني فعلك وعدم ارتياحك للعفية وعدم موافقتك على التفصيل هو الحق الذي تحصل به براعة الدم، وهكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم ويرجعون إلى الحق. أينما وجد، ونكتفي بهذا القدر وقراءتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في ردة أهل دبع وما حصل فيها من معارك ودبع هي الآن في دولة الإمارات قريبة من خرفكان وكلبة والفجيرة وهي معروفة بهذا الإس إلى الآن دبع نقرأ أحداثها في الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم